الروضة بالرياض الجنة الروضة الشريف أخوة السلام تشهد ازدحاما شديدا من المصلين وخاصة في هذه الأيام المباركة حيث يتوافد الكثير من الزوار كما يحرص, أو يحرص عدد من المصلين على البقاء في الروضة الشريفة هذه الروضة التي تظهر معنا الآن على الشاشة نعم إخوة الإسلام عدد من المصلين يحرصون على البقاء في الروضة الشريفة لأوقات طويلة والصلاة والدعاء فيها وهذا منبره صلى الله عليه وسلم والأمة المسلمة هي ثمرة هذا المسجد وكان لهذا المنبر النبوي أعظم الأثر نعم كان لهذا المنبر النبوي أعظم الأثر في التربية والتوجيه فقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أي يربي جيلا من الصحابة حملوا رسالة الإسلام للأفاق وأقاموا الدين والدولة مع إخوة الإسلام ما زلنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر من مسجده صلى الله عليه وسلم ولا شك إخوة الإسلام أن اجتماع المسلمين ووحدتهم من أهم المقاصد التي رعاها الإسلام في طبيعة العلاقة بين المسلمين فقد أوجد لهم مناسبات عدة وشرع لهم عبادات جماعية وكأن الإسلام يدفع المسلمين دفعا نحو الاجتماعي والوحدة إلى التشتت والفرقة والصلاة إخوة الإسلام فيها اجتماع وهي بل هي مظهر من مظاهر الاجتماع ومن العبادات التي يتجلى فيها مظهر الاجتماع وتحقيق الترابط والتآذر بين المسلمين وفي صلاة الجماعة تظهر قوة المسلمين وعظمة الإسلام وحضور الصلاة جماعة مقصد شرعي وخير من الصلاة في رادة أخوة الإسلام المسلمون أمة واحدة حقيقة قررها القرآن وأكدتها الحديث الشريفة فالإسلام دين إنساني يستوعب الجميع في مجتمع المتربطة ما هي للحظات إخوة الإسلام وتقام الصلاة من هنا من مسجده صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سو... سو صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله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 غير المرضوب عليهم ولا الضالين. وقال فرعون يا همَان بن اللي صرح بالعلي أبلغ الأسباب.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 فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو منفى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم النَّجَاتِ النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفع بالله وأشيك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار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 ياكم ورفعوا إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقع الله سيئات ما مكوا وحق بآل فرعون سوء العذاب أن رجعون عليه وَالشِّيَاطِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوهُمْ أَلَافَ رَعْوٍ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْضَّعَفَانِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضعفاء تكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل هذا بين العبادة اكبر <تصفيق>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 إنا على نصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يفض الظالمين معذورتهم ولهم اللانة ولهم سوء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 إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير Allahu akbar Allahu Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa الله Assalamu wa rahmatullah.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 في كل مكان وهكذا نقلنا لكم على الهواء مباشرة أدان وصلاة الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وعبر قناة السنة النبوية تقبل الله منا ومنكم ومن المصلين صالح الأعمال إخوة الإسلام أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الباري أثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة أخوة الإسلام في الختام تقبلوا تحيات كافة الزملاء المشاركين معي في هذا البث الحي المباشر رحاب مسجده صلى الله عليه وسلم وعبر قناة السنة النبوية لكم تحية الزملاء من فنيين ومصورين ومن مخرج هذا النقل الزميل المخرج أحمد طاهر وهذه أعذب وأرق تحية إيمانية مقرونة بخالص المشاعر الأخوية تأخذ عبقها من روحنية هذا المكان من محدثكم عبد الرحمن المزيني مع خالص الدعاء لكل من يشاهدنا في هذه اللحظات أن تكتب له زيارة لهذه البقعة الطاهرة وصلاة في الروضة الشريفة ختاما دائما وأبدا لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون